وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ وَرَاؤُسُهُمْ وَأَيْسُهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ تَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ الله لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَمَنْ لَبِئْنَ يَقُولُونَ لَا تُ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 إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلهِكَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَآمِنُوا مِمَّا رَجَى قَنَاكُمْ فَإِنْ يَأْتِ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَيَقُولُ رَبُّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ قَوْلَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ الله نَفْسًا إِذَا جَاءَ أجلها والله تعملون